وَأَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَتَنُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَتَنِ حَبْتٍ أَنْبَتَ السَّبْعَ سَنَابِلٍ كَمَتَنِ حَبْتٍ أَنْبَتَ السَّبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُمْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبْثٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ واسع عَلِيمٌ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 ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابن فتركه صندا لا يقدرون على شيء مما كتبوا والله لا يهزي القوم الكافرين